بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عنصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رَبِّ إني وهن العظم مني واشتال الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رَبِّ شقيا وَإِنِّي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل ياقوب وجعله ربي رضيا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 وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيئا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا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 ما كان إلا ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إما نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واحجرني مليا قال سلام عليك سأستغفرنك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أَكُونَ بِدُعَاءِ ربي شقيا فلما أتزله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إِسْحَاقَ ويعقوبا وكلا جعلنا نبيا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 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصَّلَاةَ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إِلَّا من تاب وَآمَنَ وعمل صَالِحًا فأولئك يدخلون الْجَنَّةَ ولا يظلمون شَيْئًا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 وما نتنزل إِلَّا بِأَمْرِ ربك لَهُ مَا بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما فاعبده وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هل تعلم له سميا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 ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي خَيْرٌ خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هُمْ أَحْسَنُ وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى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 الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم ازا فلا تَعْجَلْ عليهم إِنَّمَا نعد لهم عدا يوم نَحْشُرُ المتقين إِلَى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إِلَى جهنم وذدا لا يَمْلِكُونَ الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخض الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء إن الذين آمنوا من الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فَإِنَّمَا يَسْرَ اللَّهُ بِنِسَانٍ كَانَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْهُدَى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ